الرحمن الرحيم الحمد لله الاله وشارع والساري الحرام والحلال ثم صلاه الله مع سلام على النبي المصطفى التهامي محمد الهادي من الضلال وافضل الصحب وخير ال و هذه زبد نظمتها أبياتها ألف بما قد زدتها يسهد حفظها على الأطفال نافعة لمبتد الرجال تكفي مع التوفيق للمستغر إن فهمت وأسبعت بالعمل تعمل ولو بالعشر كالزكاة تخرج بنور العلم من ظلمات فعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن وكل من بعير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل والله أرجل من بالإخلاف لكي يكون موجب الخلاص